اتا المعراج والمسرا فاشرق كوننا ليلا فسبحان الذي اسرى سبحان الذي اسرى اعيد اللحن يا ذكرا المعراج في الأقصى على شأنها إمام الرسل إتزارا تخطى كل مرتبة تجاوز عاليا قدرا عالي فكل الأنبياء اتلوا محمد جاء يا بشرا ليدعو الناس بالحسنى ويمحو البغي والكفر ويولي ملة الأخيار يهدي الهدى والبرى عيد النحن يا ذكرا أتى المعراج والمسرى عيد النحن يا ذكرا فأشرق كوننا ليلا سبحان الذي اسرار عيد اللحم يا ذكرات المرا راجو والمسرات فاشرق كون لا ليلا فسبحان الذي اسرار سبحان في الأفق مشتاقا لرب العرش منتظرا وكل الكون إجلالا يحيي المصطفى فخرا يحيي المصطفى فخرا فما الأخبار يا دنيا وما المولى به أمرا جنان الله قد نالت أياد تستقي طهرا بخير القول والأعمال كل نباتها خيرا أعيد النحن ذكرى ذكرا أتى والمسرا